كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر عن سليمان الأعمشي قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال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 وكنا وقفنا مع بعض رجال الإسنادي في الحلقتين الماضيتين وانتهينا في المرة الماضية من ترجمة أبي محمد سليمان بن مهران بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى ووقفنا على شيء من الفوائد في ترجمته وقبل أن أغادر الأعمش في هذا الإسناد أقول إن الأعمش كان من المشهورين بالتدليس وكان يدلس النوع الأول لو تذكرون بحث التدليس الذي قلناه قبل ذلك وذكرنا أن التدليس على ستة أنواع وكان أول هذه الأنواع هو النوع الذي وقفنا عنده طويلا لأنه أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد ألا وهو تدليس الإسناد وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة كعن. لأن صيغة عن واسعة شوي فيها نوع من الاتساع بخلاف أدوات التحمل المباشرة اللي زي حدثنا زي أنباءنا حدثني أخبرنا قال لي سمعت اللي هي الألفاظ التي تدل على المشافهة يعني من فم الشيخ إلى أذن التلميذ مباشرة بغير وسطة الالفاظ دي ضيقة ضيقة جدا لا لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو المشافة بخلاف العنعانة عن واسع يعني أنت النهاردة مثلا لو أردت أن تروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد فتقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حد ممكن يكذبك لا لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هذا كذب صريح ايه الفرق ان لفظة عن في ادوات التحمل فيها ايه فيها نوع من الاتساع فالمدلس بيستخدم اللفظ المحتمل يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال وما تعرف سمسكه ولا تعرف تكذبه فتجليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني هو دايما التلميذ موجود في حلقة الشيخ سافر التلميذ الشيخ حدث بعده أحاديث في, هذه في عدة مجالس جاء التلميذ ده من السفر سأل الطلبة الشيخ حدث أحاديث قال له آه حد طيب التلميذ اللي سافر ده يجيب الأحاديث ده لازم ياخدها عن واحد من اللي كانوا حاضرين لأنه ما حضرش فلازم يقول حدثني فلان عن الشيخ وهو مش عايز ينزل درجة فيقوم يسقط الوسطى اللي هو سمع منها الوزميل ويعني ويطلع للشيخ مباشرة بلفظ محتمل كعن عشان كده العلماء ريحوا نفسهم وقالوا آل إنسان إذا ثبت عليه التدليس لا تقبل منه الرواية إلا باللفظ الصريح الذي يدل على المشافهة يقول بقى حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا أخبرني أخبرنا سمعت قال لي أي لفظ يدل على المشافهة غير كده وانت مغمض عينيك تقول له إيه إذا قال عن تقول له إيه روح هذه الرواية لا تلزمنا حتى يصرح بالتحديد <تصفيق> طيب الأعمش مدلس زي ما احنا قلنا. وكما قلت لكم قبل ذلك التدليس عيب في الإسناد ولا يقدح في الراوي إذا ثبتت أمانته يبقى أنا بعل الرواية مليش علاقة بالراوي <تصفيق> عشان كده العلماء ما, ما لم يسقطوا المدلس إنما يقولك إذا صرح بالتحديث فلا كلام يعني إذا صرح بالتحديث الأعمش هنا لأنه مدلس صرح بالتحديث من مجاهد الأعمش قال في هذا الاسناد الذي رواه البخاري قال حدثني مجاهد وطبعا كلمة حدثني مجاهد دي لها بحث طويل أنا ما لا أستطيع أن أخوض فيه إنما هذا يخوض فيه أهل الحديث اللي هم فاهمين القصة يعني لكن الإمام البخاري اعتمد التصريح بالتحديث وكذلك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء له قال يعني كلاما معناه أنني ظللت برهة من الدهري أظن أن الأعمش دلس هذا عن مجاهد يعني رواه كما في بعض الطرق الأخرى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد حتى وقفت على, على الاسناد اللي فيه حدثني مجاهد اللي هو رواه البخاري من طريق علي بن مديني عن محمد ابن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوي عن الاعمش قال حدثني مجاهد يبقى كده ايه صرح الاعمش بالتحديث فامنا من غائلة تجليس قال حدثني مجاهد مجاهد هو الامام العلم القرآني المفسر مجاهد ابن جبر اخذ اخذ التفسير أو عرض التفسير على ابن عباس عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات في كل مرة يسأله عن كل آية وعن سبب نزولها وفي كانت ولذلك كما قال العلماء أعلم الناس بالتفسير مجاهد أو من أعلم الناس بالتفسير مجاهد بعضهم صرح وأطلق قوله أعلم الناس بالتفسير أظن القتاذة أعلم الناس بالتفسير مجاهد ليه لأنه كونه يعرض القرآن ثلاث مرات على ترجمان القرآن وحبر العرب ابن عباس رضي الله عنهما ويسأله عن كل آية هل هذه لها سبب نزول ولا لا لكلا سبب نزول يعرفه الآية دي لماذا جاءت هنا تقدمتها الآية دي تأخرت عنها الآية دية الكلام ده هو دا مكي دا مدني مثلا عرف مجاهد كل شيء من التفسير من فمي ابن عباس رضي الله عنهما وكان يعني رجلا زاهدا متبذلا متبذلا لم يكن لوه دام حتى قال الأعمش رحمه الله من نظر إلى مجاهد كأنه رأى حمالا فإذا تكلم خرج من فمه مثل اللؤلؤ وده برضو زي ما احنا قلنا في الحرقة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كده برضو الأعمش برضو كان ليس له هندام وبعدين لم يكن حسن الوجه يعني وكان يعني يقول لو كنت بقالا لا استقذرتموني وإنما رفعه الله عز وجل بالعلم فذكرت وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ربا أشعث أغبر ذي طمريني مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر وكنا استخرجنا بعض الفوائد من هذا الحديث وأنه لا تحتقر أحدا قط فيه فإنك لا تدري لا يغرنك لباسه ولكن ننظر إليه عندما يتكلم فإذا تكلم مثل مجاهد رحمه الله خرج من فمه مثل اللؤلؤ ومن كلماته التي لها عبرة كان يقول طلبنا هذا العلم بلا نيه ثم رزقنا النيه بعد وده يعني كقول ابن جريج تماما قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله إلا أن يكون له يعني إن بيبدا بيبدأ الطلب العلم صغيرا النية دي تحتاج إلى عقل كبير وتحتاج إلى فهم للأدلة الشرعية وهو لسه بعض ما زال صغيرا فيبقى بيعجز عن عقد النية لقلة علمه إنما بيتمنى أن يكون كفلان كالإمام الفلاني أو التابع الفلاني أو الفقيه الفلاني ثم كلما حصل شيء من العلم استفاد منه فيكون من عاقبة ذلك أن يقومه قانون العلم في النهاية, في النهاية خالص يصل إلى حسن عقد النية ولا يستطيع أن يعقد النية إلا عالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري قال إنما الدنيا لأربعة نفر أول واحد رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كف كفلان لعملت بعمله فهو, فهو بنيته فهما في الأجل سواء يبقى الرجل الثاني استطاع أن يصل إلى مصاف الرجل الأول بعقد النية طب كيف عقد النية قال النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله علما إذن لا يستطيع المرء أن يعقد نية عقدا صحيحا إلا إذا أوتي علما فهؤلاء الصبيان وهم يطلبون العلم ليس عندهم علم كثير حتى يستطيع أن يعقد النية أو المبابي بحصل العلم شيئا فشيئا وقلنا يقومه قانون العلم يبتدي يعقد ليه النية كان من ثمرتي اجتهاد مجاهد رحمة الله عليه أنه مات وهو ساجد سنة ألف سنة مية واثنين هجرية والعلماء اختلفوا في وفاة مجاهد ما بين سنة مية واثنين وما سنة مية وأربعة ومية وسبعة ومية وثمانية لكنه رحمه الله كما قال العلماء كما قال أبو نعيم إنه مات ساجدا رحمة الله تعالى عليه ويبعث المرء على ما مات عليه يعني مات ساجدا يبعث ساجدا مات عاصيا يبعث عاصيا مات مطيعا يبعث مطيعا مات ملبيا يبعث ملبيا الى اخره مجاهد ابن جبر رحمه الله ليس له كبير حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر كل الذي له في الصحيحين سواء بالاتفاق او بالانفراد أحد عشر حديثا اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها وانفرض البخاري بثلاثة عفوا ثمانيه احاديث ثمانيه احاديث اتفق البخاري ومسلم على ثلاثه انفرض البخاري بثلاثة يبقى دي سته وانفرض مسلم بحديثين الحديث اللي اتفق عليه البخاري ومسلم حديث عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر اربعه عمرات ولما سئل عن صلاة الضحى في المسجد قال بدعة وردت عليها عائشة رضي الله عنها ده الحديث الأولاني الحديث الثاني حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ده الحديث الثاني في الصحيحين الحديث الثالث اللي هو حديث إن من الشجر إن من الشجر شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها دول الثلاث أحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري انفرد بثلاثة البخاري انفرد يعني هذا الحديث وانفرد البخاري ايضا حديث ان مجاهد سأل ابن عمر الهجرة الى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد والحديث الاخير اللي هو احتج به ابن عمر احتج به البخاري مجاهد عن ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت موسى وعي وابراهيم وعيسى أما الإمام مسلم رحمه الله فقد انفرد بحديثين منهما حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال جاءنا بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع والحديث الثاني عند الإمام مسلم حديث انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله مال مجاهد عن ابن عمر في الصحيحين وعلى وجه الخصوص صحيح البخاري لأنه هو الكتاب الذي نشرحه الآن بقي بقى يعني أهم رجل في هذا الاسناد كله ألا وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن الحي من خطتي أن أترجم للصحابة ولذلك لم أترجم لصحابي الأحاديث أو لاصحاب الأحاديث التي مضت كابن عباس وسهل بن سعد الساعدي وأنس ابن مالك رضي الله عن الجميع لكن بدا لي أن يعني أن الصحابة أولى رجال الإسناد جميعا بأن نسلط الضوء على حياتهم وأن نستخلص من حياتهم العبرة لأنهم هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الإسلام وهم الذين قال فيهم ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له فهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل على عينه هؤلاء أولى بأن يترجم لهم وأنا أقف عموما على النكات التربوية المهمة في حياتهم ولا أسرد الترجمة كلها سرد لكن سيمر بنا يعني أحاديث لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين لم نترجم لهم كابن عباس كما قلت وسهل بن سعد السعدي وأنس ابن مالك سيأتي حديث إن شاء الله لهم فيما يستقبلوا من الأيام إن أحيانا الله عز وجل وبقينا يعني ندرس في هذا الكتاب فسنستدرك ما فاتنا من ذلك إن شاء الله تعالى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 لكن مسلما رحمه الله لم يذكر رواية نافع لم يذكر لفظ نافع إنما أحال على رواية سالم ورواية نافع لهذا الحديث أبسط ويعني أشبع من رواية سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شابا عزبا أبيت في المسجد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 وأعلاه في السماء وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقة فأي حد كالنفس يرى رؤية عشان ربما تأتي منها برضو يعني بشرة هذه البشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما هي رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له فنفسه يرى رؤيا ففي ليلة من الليالي قال فقلت لنا فقلت اللهم إن كنت تعلم أن في خير فأرني رؤيا وفعلا نام عبد الله بن عمر لكنه استيقظ فزعا ما الذي رأاه رأى ملكين بيد كل ملك مقمعة من حديد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 فإذا هي مطوية كالبئر والبئر لا تكون بئرا إلا إذا بني, بني بداخلها جدر لكن لو حفرت الحفرة وسبتها كده فهذه اسمها قليب اسمها قليب لو تذكرون قليب بدر الرسول عيسى الصلاة والسلام قذف فيه أبا جهل وعتبة ابن ربيعة وشبت ابن ربيعة والجماعة دول ها ده القليب اللي عباره عن بئر محفورة لكن مش مبنية من الداخل فإذا بنيت ال ال هذه, ال ال ال هذه الحفرة من الداخل صارت, إيه؟ صارت بئرا <تصفيق> وبعدين البئر دي بيبقى لها قرون القرون دي إما بيبقى عبارة عن جدران مبنية جدران رفيعة كده مبنية على حفة البئر أو تكون من خشب عبد الله بن عمر أن الملكين دول جروه على شفير النار وهو يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فإذا هي مطوية كالبئر وإذا فيها أناس من قريش عرفتهم معلقون من أرجلهم في هذه اللحظة عبد الله بن عمر فزع إنه يلقى في النار ظهر ملك ثالث بيده مقمعة من حديد فقال له لم تراع اي لا تخف قال واخذني منهما في روايه نافع قال له الملك نعم الرجل انت الملك اللي اللي خده منهما قال له نعم الرجل انت لو كنت تقوم من الليل فيقظ عبد الله ابن عمر فزعا و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 وبيده سرقة من حرير أو من استبرق سرقة للقطع يعني فلا يشير بهذه إلى موضع في الجنة إلا طارت به إلى هذا الموضع فقصها عبد الله بن عمر على أخته حفصة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام نعم الرجل عبد الله يبقى النبي عليه الصلاة والسلام زكاه مرتين زك بن عمر هكذا باللفظ الصريح مرتين مرة لما رأى أنه في الفروية الأولى التي رأى في المسجد أنه يساق إلى النار والمرة الثانية لما رأى نفسه يطير بهذه السرقة من الحرير إلى أي مكان في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله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 وله ستة وتمانين سنة او سرعة وتمانين سنة ابن عمر يعني لما قال عبدالله بن مسعود وزكى ابن عمر انه كان ما ما كان هناك شاب افضل منه زكاه لما كان ابن عمر تجاوز الكهولة بسنة سنتين يعني كان تقريبا سنه في حدود 43 اربعة واربعين سنة فكيف اذا اطلع ابن مسعود على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 ها جابر بن سمر يأتي منسوبا إنما إذا في فلسطة جابر وخلاص يبقى إيه يبقى جابر بن عبد الله زي إيه العبادلة كده إحنا عندنا العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود لما يجي لك في أي إسناد من الأسانيد تابعي قال عن عبد الله أو حدثنا عبد الله تعرف هو من فيهم آه بص بقى دي علامه اذا حدث اذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود واذا قال المدني عن عبد الله يبقى ابن عمر واذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو ابن العاص واذا قال البصري عن عبد الله يبقى عبد الله ابن عباس اهدي ايه اهدي بقى العلامات الفارقة لتعيين العبادلة اذا جاءوا يعني ايه غير منسوبين في الاسنان فهنا جابر لما يقول لك عن جابر بقى هو ايه جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه عن ابيه قال ما منا من احد ادرك الدنيا الا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر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 تبارك وتعالى يعني لم يلي ولاية ولم يجب خراجا ولا شيء من هذا القبيل بل ظل كما هو كما قال يعني جابر بن عبد الله كما قال يعني السدي أنه سمع بعض الصحابة كانوا يقولون لم يكن أو لم يظل أحد على الحالة التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر بل أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يقول أه إن عبد الله ابن عمر أفضل من أبيه طبعا دي وجهة نظر وجهة نظر أبي سلم ابن عبد الرحمن إيه ليه بقى هو قال هذا الكلام قال في زمان عمر كان له نظراء نظراء يعني كان في ناس أوزنهم تئيلة كنت تلاقي عثمان بكر الصديق، وتلاقي عثمان وتلاقي علي بن أبي طالب وتلاقي بقيت لعشرة يعني باستثناء ابي بكر طبعا صديق لأن هو يقصد عمر في زمان عمر في زمانه قال له نظراء لما الصحابة دول إن كان عمر أفضل منهم لكن ممكن يمشوا في يعني مضمار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكن في زمان ابن عمر لم يكن له فيه نظير هو ده يعني الذي يقصده أبو سلمة ابن عبد الرحمن وطبعا يعني حتى وإن لم نوافق طبعا على هذا الكلام ولكن يكفيه مدحا أن يكون هكذا نعم أبو العباس السراج أخرج في تاريخه بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال مرة أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر فاستاقوا الإبل أجميعا وجاء الراعي هاربا يعني الجماعة الخوارق دول اللي هم أصحاب ال الحروري أخذوا الإبل بتاع عبد الله ابن عمر أما الراعي هرب منهم واتى عبد الله ابن عمر فقال أبا عبد الرحمن احتسب الإبل وأخبره الخبر قال ابن عمر كيف تركوك إزاي انت فلت منهم يعني قال انفلت منهم لأنك أحب الي منهم لأنك أحب إلي منهم فاستحلفه ابن عمر أأنا أحب إليك فحلف له هذا الراعي فقال له ابن عمر إني احتسبك معها فأعتقه فقيل له بعد ذلك هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق فأراد أن يذهب إليها ثم قال قد كنت احتسبت الإبل فلأي معنى أطلب الناقة أشوف أدي, أدي فهم عبد الله بن عمر لمعنى الاحتساب جماعة من الخوارج اللي هم بيكفروا المسلمين بالمعاصي بالكبائر يعني بيستحل كل حاجة فكان من جملة ما استحلوا إبل ومواشي عبد الله بن عمر الراعي هرب جاء ابن عمر قال له انفلت منهم لأنك أحب إلي استحلفه قال إني أحتسبك مع الابل وأعتقه بعد كده قالوا له إن ناقتك تباع في السوق فهم أن يخرج هو كان في بعض الروايات الأخرى أنه كان في المسجد فلما وضع رجله رجلا من رجليه خارج عتبة المسجد استغفر الله ورجع وقال إني احتسبتها معنى الاحتساب أن تطلب الأجر من الله بعد ما تطلب الأجر من الله ما عادش ينفع انك انت تبص للحاجه دي تاني إذا نظرت إليها مرة أخرى كان ذلك قادحا في احتسابك عشان كده لما أراد بني سلمة أن يتركوا حواش المدينة كان هم ساكنين على أطراف المدينة فأحبوا أن ينقلوا بيوتهم إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف المدينة يتركوها والمدينة تكشف هم كانوا كانوا ردءاً للمدينة كان زي يكون حرس حدود يعني على المدينة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم دياركم تكتب آثاركم يعني هذه الخطوات التي يخطوها المرء من بيته في آخر المدينة من بني سلمة إلى المسجد كل خطوة تحط خطيئه وترفع درجة أشوف يعني كان أفضل الناس أبعدهم ممشى من المسجد ليه لأن دي كلها عبارة عن خطوات خطوات يحتسبها وفي بعض الصحابة لما قالوا له انك انت لا تنقل وتكون يعني بجانب المسجد قال والله ما احب ان يكون بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما احبش ان بيت يكون لازق في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كلام مهم برضو تقصدي يعني بهذا الكلام فلما استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا المعنى قال اني احتسب خطواتي الى المسجد قال لك ما احتسب إذا الإنسان عندما يخطو الخطوة معنى يحتسب يعني يطلب الأجرة من الله تبارك وتعالى، فإذا حول ناظره وحول قلبه في طلب الأجر إلى جهة أخرى كان ذلك قادحاً في احتسابه، ولذلك هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يخرج قال استغفر الله أي أتوب إلى الله من رجوعي في احتسابي وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى بنيروح يذهب مرة أخرى علشان يطلب واستخلص الناقة من هؤلاء الذين يعني اغتصبوها وأخذوها من الراعي. نعم. وقال عبد الله بن أبي عثمان أعتقد عبد الله بن عمر جارية له يقال لها رميثة كان يحبها. كأشد ما يحب الرجال النساء وقال ابن عمر سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم سبحان الله يعني هذه آية طبعا الأثر ده برضو أخرجه أبو داود في كتاب الزهد والحيانة أوصي من يريد أن يطلع على حال السلف ويبحث عن ترقيق لقلبه أن يقرأ كتب الزهد لأئمتنا الأولين ما ينزعجش بالأسانيد طبعا هذه الكتب التي سأذكرها لكم الآن كلها مسندة يعني المؤلف كتاب يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أظن مسالة الطبيعية دلوقتي يعني من كتب مستلمينكم استلمنكم بقى لنا عدة أشهر عمليل نقرأ في صحيح البخاري وعملين نعلم في علم الحديث والكلام ده المفترض أن تكون الأسانيد صارت يعني حبيبة إلى قلوبكم أو على الأقل لا تنزعج إذا رأيت إسنادا أمامك لكن إذا برضو كنت لسه ما زلت منزعجا وكذا أنا بقول لك فوت الإسناد خالص وامسك الكلام والكلام ده فيما تعلق بإيه فيما يتعلق بالآثار عن الصحابة وعن التابعين أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد إذا أردنا أن نعزل الإسناد أن نعرف إذا كان هذا الحديث صحيحا أم لا. فكتب الزهد التي صنفها علماؤنا الأولون فيها بركة وفيها كلام جميل كلام قليل المبنى كثير المعنى تقرأ الكلمة كأنها سبيكة تدخل قلبك على طول. ليه لبركتها يعني كتاب الزهد لابن المبارك وكتاب الزهد لامام احمد ابن حمل دول اوسع كتابين في كتب الزهد وطبعا الزهد تعمسها لامام احمد ناقص عفوا الزهد احمد ناقص يعني مش كامل زهد ابن المبارك ومعاه زوائد زهد ابن المبارك توان للحسين المروزي او لنعايب ابن حماد كل ده موجود في الايه بين دفتي الكتاب كذلك زهد وكيع ابن الجراح وزهد هناد ابن السري وزهد ابي داود سجستاني وزهد ابن ابي حاتم قطعة نشرت قطعة منه وزهد اسد ابن موسى اسد السنة وزهد البيهقي الكبير وده برضه يعتبر برضه من اكبر الكتب في الزهد وان كانت ليست كزهد ابن المبارك او كزهد احمد ابن حمد كتب الزهد دي بقى جمعت اطائب الكلام اطائب الكلام عن ائمتنا ابتداء من الصحابة وانتنازل يعني مما يعجبني في بعض كتب الزهد قول احمد ابن ابن الحواري. وأنا عايزك تسمع الكلمة وتركز فيها لأنها كلمة دقيقة لفة شوية لكنها جميلة يقول فيها أحمد ابن أبي الحواري ليس بالطاعة سعد. الكلمة دي يمكن أنا ألتهب لكذا من مدة فاحتمال تكون إما نسيتوها وإما هناك من يسمعها الأول مرة يقول ليس بالطاعة سعد. ولكن بالسعادة أطاعوا وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا ايه معنى الكلام يقول ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا اي لما كانت السعادة متقدمة ها لما دخل الملك على النطفة بعد اربعه اشهر وكتب شقي أم سعيد بإذن الله تبارك وتعالى شقي أم سعيد زي ما كتب رزقه وكتب أجله وكتب شقي او سعيد هو دباء من سبقت له السعادة في بطن أمه فهو السعيد يهو عايز ليس بالطاعة سعد يعني يقول ليست السعادة هي ثمرة الطاعة لا بل الطاعة هي ثمرة السعادة لولا أنه ساعد في بطن أمه ما أطاع هذه معنى الكلام وليس بالمعصية شكو ولكن بالشقاوة عطا فلما تقدمت الشقوة وهو في بطن أمه عصر يبقى المعصية ثمرة الشقاوة والطاعة ثمرة السعادة شوف دا معنى كبير القضاء والقدر جزء كبير منه مبني على الكلمتين دول لكن بص يعني ازاي احمد ابن ابي الحيوري صاغ هذه الجمله بهذا الجمال ليس بالطاعة ساعدوا ولكن بالسعادة اطاعوا وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصب هتلاقي من كتير او بقى يعني ده حاجة من ضمن كلام السلف كلام جميل كلام مبارك مفيش فيه لت ولا عجن ولا رغي انما يصيب الهدف مباشرة لسلامة فهمهم وصحة عقيدتهم كانوا بتكلموا هذا الكلام يعني بلال بن سعد مثلا ان كلامه الجميل يقول لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت والله الكلمة دي أنا لما قرأتها شعرت كأن قلب صدع لما قرأت الكلمة دي لا تنظر إلى صغر الذنب آه فيه كبائر وفيه لمم صحيح ولكن كلما ثخن ورعك وكان وعك غليظا متينا تستهول الشيء اليسير هو ده معنى الكلام وفيه حديث الله بن مسعود في الصحيحين فمش زي ما بعض العلماء اتكأ وهو يقول ما فيش في الذنب كبير وصغير بل كل الذنب كبير على اعتباري انظر إلى من صيد طبعا هذا الكلام مخالف للنصوص جملة قرآنا وسن وده طبعا مش, إيه مش يعني موعد الرد على هذا الكلام لكن يؤخذ من هذا المعنى تعظيم الرب تبارك وتعالى سين عندما يذكر ذنبه يتصاغر ويضع أنفه في الأرض ولا يرفع كيف عصيت ربي وأنا بعينه لا أغيب عنه يعني كيف تم هذا لقلبي لا تتم معصية إلا بعد غياب الإيمان عن العبد وهو يفعلها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي أنه في حالي فعله هذا الفعل لا يكون مؤمنا لا يفعلها وهو مؤمن إنما ينزع الإيمان منه في أثناء الفعل إذ لو كان الإيمان حاضرا ما فعل الفعل أصلا لي لأن الإيمان حاجز ومانع بعدما العبد يفعل الذنب فإذا استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل رجع إليه الإيمان الذي ارتفع عنه كالظلة كما في الحديث إذا العبد زنى يرتفع الإيمان عنه كالظلة زي الشمسية كده فإن تاب رجع إليه وإلا برضو كلام بلال بن سعد له لهم كلام أقصد يعني كلام جميل جدا فهذا الأثر الذي نحن فيه من الآثار التي رواها أبو داود في كتاب الزهدي له أن الله ابن عمر رضي الله عنهما بينما هو يقرأ في القرآن يوما إذ مر بهذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فتوقف ابن عمر وجعل يفكر ما هو أحب شيء إلي فإذا هي رميثة جاريته التي كان يحبها حبا شديدا فزوجها مولاه نافعا وهذا شيء لا يقدر عليه إلا أفراد من بني آدم الذي يحب حبا شديدا قد يصل وأنا لا أقصد ابن عمر إن ابن عمر ما وصل إلى الحالة التي سأقولها قد يصل المرء إلى درجة العشق فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد تم حبه كاملا إذا وصل إلى هذه الدرجة ابن عمر طبعا لم يصل إلى هذه الدرجة ليه؟ بدليل أنه زواجها نافعا ولو كانت المسألة عنده وصلت إلى هذه ما تركها ودي كما قلت لا يفعلها إلا أفراد من بني آدم بالذات العرب العرب كانوا قوما غيورين مسألة إن إن الديافة اللي احنا شفناها في زمان الناس والكلام ده هذه لم تكن عند العرب الأولين ولا عند أي رجل يجري في عروقه دم العرب البني آدم اللي ياخد مراته في حفل راقص وبعدين يديها لواحد عشان يعودوا يتبادلوا للرقصات والبتاع ده والكلام ولو حتى كان بيرقص مع مراته في وسط هؤلاء الغجر اللي عملين يرقصوا في في المراقص والكلام ده لا حياء عندهم ولا ضمير ولا دين ولا عندهم حقا خالص لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وإن كنت أرى أنه موقوف الحياء والإيمان قرينان إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر بني آدم ما عندوش حياء ما عندوش ايمان هم الاثنين مسكين في بعض كده اذا واحد طلع بيسحب التاني معاه عشان كده تلاقي لا, لا حياء مطلقا يمكن المرأة انها تتعرى والكلام ده في اثناء التمثيل وكان بلا اي حياء والرجل يفعل مثل هذا هؤلاء لا ايمان عندهم بدلالة هذا الحديث فالدياثة دي لم تكن معروفة عند العرب يعني ولذلك يعني لما أنظر برضو إلى ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف أقول ما يفعل هذا إلا الإيمان بس إن واحد يتنازل عن امرأته مع غيرة العرب المعروفة ده ما ينفعش أنه تنازل إلا بقانون الإيمان لما هاجر المهاجرون إلى المدينة والحديث في صحيح البخاري آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكان ممن آخ بينهما آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري طبعا المهاجر يجيء إيد وراء وإيد أداء ترك داره وترك ماله وترك أرضه ويمكن ترك امرأته وترك أولاده واتى مهاجرا إلى الله ورسوله فما عندهش حاجة الأنصار أهل الأرض عندهم دور وعندهم أراضي وعندهم مزارع وعندهم تجارات فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني آخى ما بين كل واحد من اثنين ليرتفق احدهما بالاخر بالآخر يعني واحد يشيل التان فآخى بين عبد الرحمن ابن عوف الفقير المهاجري وبين سعد بن الربيع أحد اغنياء الأنصار فلما آخى بينهما سعد بن الربيع قال على عبد الرحمن ابن عوف أنا أكثر الأنصار مالا هديك نص ما املك ما اخوه ولي زوجتان انظر اعجبهما اليك اطلقها فاذا انقضت عدتها تزوجتها دي إيه السماحه دي احنا حتى مش يديله حتى اللي معاكنينا عليه مثلا ولا حتى اللي هي مش جميله لا قال له أنا هعرضهم الاثنين عليك فانظر أعجبهما أعجب المرأتين إليك أطلقها تنقضي عدتها تتزوجها هو الإيمان بس اللي يعمل كده بالإيمان يقول الرجل لأخيه يا أنا هو الإيمان بس اللي يعمل كده ما تلاقيش اثنين اتصحبوا مع بعض كانوا واحد بيقول للتاني يا أنا وافترق وتخاصما وكان بينهما إيمان حقيقي إنما هي محبة صدر بس وتلاقي طباع مش الإيمان هو الحاكم ولا هو الذي يظلل فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق بقدر ما أنك أنت تعجب بنبل عبد الرحمن بقدر ما تعجب ايضا بسخاوة سعد وسماحة نفسه ذهب عبد الرحمن إلى السوق ما فيش شيء من ثلاثة أربعة النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة عليه صفرة صفرة كده زي يعني دايما يضع متزوج قال ما هي يا عبد الرحمن ايه الحكاية قال تزوجت يا رسول الله قال بمن قال بمرأة بالمدينة قال هل أصدقتها قال نعم أصدقتها نواتا من ذهب تأثير أربعة أيام نواء من ذهب وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح قصة بقى الواحد يترك المرأة لا سيما أن المرأة زينة وأن في غيره من الرجال على النساء وغيره الرجال شديده وصعبه يمكن غيره المراه بتتفك تدي لها حاجه تقول لا تسمع كلمتين حلوين بتاع الكلام ده تصدق وقلبها كده يستريح وبتاع الكلام ده انما الرجل اذا غار ما يطفيش غيره الرجل الا الدم الرجل يعني الرجل ما اقصدش اشباه الرجال ولا الديايث ولا الكلام ده اللي هم خارجين عن عن قانون الرجوله لكن اقصد الرجل غيرة الرجل لا يطفئها الا الدم فكن بقى ان عبد الله بن عمر يقف وهو يقرأ في القران يقف عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فينظر ولا يخادع نفسه لان هو عارف هنا لن تنالوا البر البر عندنا اقسام او درجات خلي البر قد كده ادي قعر البر و ادي سقف البر فلن تنالوا البر حط نفسك في اي درجة بقى لن تنالوا قعر البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا ثلث البر لن تنالوا نصف البر لن تنالوا البر كاملا انت بقى و... وسماحت نفسك فانت مثلا محبوباتك خمسة او ستة اعلى محبوباتك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس اصبح لك برضو درجات اعلى المحبوبات كذا أد ادنى المحبوبات كذا بس كل ده داخل في البر وكله اعد على حسب درجته فابن عمر لم يخادع نفسه ونظر إلى أعلى درجات البر التي يمكن أن يفعلها فلم يجد أعظم من أن يزوج أحب جارية إليه إلى مولاه ودي كما قلت فيها مجاهدة عظيمة وايضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ يملأ جيبه بالسكر قطع السكر ويخرج إذا لقي الأطفال كان يعطيهم إيه من حبات السكر فيسال عن ذلك فيتلو هذه الآية يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر طيب هل السكر ده زي رميثة إنه تصدقوا حبيتين سكر كده ولا بكله سكر زي رميثه لا طبعا بس شوف ده داخل في البر وده داخل في البر وإن أحيانا ممكن أحب شيء إليك وممكن في بعض الأوقات ما تكونش بتمتلكه لكن تمتلكه بعض محبوبك انفق عشان تنفذ الآية انت بتحب أي حاجة اللي أنت بتحبها وعندك ساعة يعني ومال والكلام ده خد معك خد معك في السيارة خد معك في جيبك خد معك في الحقيبة أي حاجة وتعطي الناس أو تعطي الناس بعض ما تحب عشان تنفذ الايه عشان تنفذ هذه الآية هذه الآية أيضا أخرجت صحابيا جليلا من أحب ماله مش بقول لكم الصحابة دول ما كان لهمش نظير لما كان الواحد منهم يؤمر بالأمر كان بيصل للسقف إلى سقف الأمر فاخد بقى لا،, لا،, لا تلت ولا نص ولا تلت ارباع ولا الكلام يصل إلى السقف لأن هذا يتناسب مع همته وإيمانه ويقينه في جزاء الله تبارك وتعالى في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحة أو بيرحاء وبيرحاء كانت بستانا في قبالة المسجد النبوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخلها يدخل هذا البستان يعني ويشرب من ماء عذب فيه طيب ده مش كفاية المعنى ده مش كفاية أن أبا طلحة يحتفظ بهذا البستان أولاً في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومجدل مهم المهم المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المكان ده وكان بيحب يدخل يستظل ويشرب الماء العذب فيه فهذا كان كافيا لكن انظر إلى همة أبي طلحة إن الذي يتكلم هو الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فجاء قال له أحب مالي الي بيرحة وإني يا رسول الله وضعتها صدقة لله عز وجل فضعها حيث تحب فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن هذا مال رابح أو قال هذا مال رايح روايتان ثم أشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يضعها في ارحامه فأعطى أبي بن كعب وأعطى حسان بن ثابت وبقية ارحام هذا الايه هذا البستان آية آية يخرج المرء بها من ماله هو ده بقى الانفعال الذي تميز به هذا الجيل الفريد وبهذه الكثرة يمكن أن تجد مثل هذه الأمثلة وهذا النفس الذكي في التابعين وبطبقاتهم الثلاثة كبار التابعين أواصل التابعين صغار التابعين أو الـ الـ الاتباع التابعين أو الأئمة المتبوعين أو في بعض أفراد المسلمين الفضلاء في أي عصر من العصار ممكن تلاقي بس كلما نزل الزمان كلما ازدادت غربة هذا المعنى يمكن المصر الكامل ما تلاقيش فيه غير واحد أو اثنين أو ثلاثة لكن كان عند الصحابة كان كفرة كاثرة برضو في صحابي نزلت الآية خرج من ماله كل بآية وهو أبو الدحداح رضي الله عنه لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال إني أشهدك أنني اقرضت حائطي هذا ربي شوف بقى الفرق شوف جهاز الاستقبال لما يكون جيد وجهاز الاستقبال لما يكون عدم الايه دي لما نزلت في انحاص اليهودي قال ان رب محمد افتقر ويطلب القرض منا فيا بعد ما بين الفهمين واحد فهمه مستقيم لان الايمان ضبطه الإيمان عدله مش في حديث جندب ابن عبد الله البجل الذي راه ابن ماجة في مقدمة سننك بسند صحيح قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا يبقى الإيمان متقدم الأول هو ييجي القرآن على الإيمان والبن ادم يستفيد من القرآن إنما اليهودي ده الذي تلبس بالكفر واتزر به اه الكفر متقدم عنده ييجي يجي القران عليه يفهم الفهم المنكوس اللي انت سامعه ده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول لك ان رب محمد افتقر ابو الدحداح يسمع الايه مظبوط ليه للفرق الذي ذكرناه قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال مالي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا قال لك الجنه قال اشهدك انني اقرضته حائطي هذا قام ابو الدحداح من المجلس ذهب الى البستان وقف على الباب لم يدخل بعدش البستان بتاعه خلاص اقرضه ثم وقف على باب البستان ونادى مراته وقال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي فسمع صوت المراه من داخل وهي تقول ربح البيع يا اب الدحداح ما لامته ولا قالت لماذا فرضت في هذا المال كان البستان بتاع ابي الدحدح 600 نخله كان 600 نخله وانت عارف التمر بقى والرطب والكلام ده هي البضاعه الرائده عند العرب يعني يعني الثمر متباع وهيقبض نقدا الاسودان التمر والماء هم دول اللي كانوا لا يخلو عليهما بيت من بيوت المسلمين ايه آية ايه ينفعل المرء لها فيكون هذا رد فعله الجيل ده جيل فريد ليس له نظير عشان كده اعداؤنا دأبوا على الزج بالصبيان والعملاء والجهلة عشان يشتموا هذا الجيل وقلامة ظفر الواحد, الواحد منهم بملء الأرض من أمثال هؤلاء الروايبضة الذين لا يعرفون قبيلا من دبير اللي يطلع يشتم خالد بن الوليد واللي يطلع يشتم أبو هريرة واللي يطلع يقول لك أسوأ عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها وعادي خالص لم تطبق عقوبة واحدة على واحد من هؤلاء خلاص يبقى دا يغري السفهاء أن يخرجوا من الجحور عشان يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا, دا الحجاج بن يوسف لما آذى أنس بن مالك مجرد إيذاء يسير يعني لا يسوي شيئا مما يقال الآن أبدا مجرد إيذاء يسير قال أنس وكان أنسٌ كما تعلمون كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم خادم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين تسع سنين وعشر سنين روايات وده محمول على انها تسع سنين وكسر فالذي قال تسع حدف الكسر والذي قال عشر جبر الكسر يعني دلوقتي مسح بنقول دلوقتي الساعة مثلا واحد يقولك الساعه كام الساعه في ايدك مثلا عشرة ودقيقتين بتقول له الساعه كام تلسع عشره طب الديتين راحوا فين اختصرتهم كل ما تكون اقرب الى العدد الصحيح بتلغي او بتضم خلاص يعني الساعه دلوقتي مثلا عشرة مثلا وست دقائق لما يسالك الساعه كام تقول له عشره وخمسه لو عشر أو تمن دقائق الساعة كام لك ساعة عشر أو عشر فتقوم إيه إذا كان فوق يجبر أو يحذف عشر سنوات أنس ابن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما الحجاج عمل الكلام ده فيه قال والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس فلما علم الخليفه بهذا يعني زبر الحجاج وانتهره ان يتعرض لانس بن ماك ولو بكلمه الصحابه دول سماء سماء هم الذين نقلوا الينا الدين اذا جاز ان يطعن فيهم باسقاط عداله او بكذب او باي شيء مسقط للمروع هتسقط روايتهم هتيجي في يوم من الايام ما تلاقيش روايه راوي ودينا ده كله ينتهي بالكليه في واحد في الامم دي كلها ممكن ينفع لايه من امثال هؤلاء ده اذا كانوا بيصلوا كمان ينفع لايه وممكن يتصرف كما تصرف هؤلاء صحابه الاجلاء ولله در ابن عمر الذي كان يقول لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل احنا ورثنا الدين ورثنا الكتاب هم قاتلوا على تنزيله وعلى تأويله وكان ما بين الغزوة والغزوة يا أسبيع يا أيام يا شهور حياتهم كلها كانت عبارة عن جهاد عبارة عن غزو ما تمتعوا وزي ما قلت لكم في أول كتاب الرقاق وهم بيحفروا الخندق ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللهم إن العيش عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر عايز يقول لهم إذا فاتكم عيش الدنيا عشان كل يوم في جهاد وغزو ومقاتلة وبتاع الكلام ده فالعيش على الحقيقة عيش الآخرة فاطلبوا الآخرة فأنا عايز أقول يا جماعة ينبغي وأنا من من هذا المكان الذي أخاطب فيه الملايين كل من بيده سلطان يستطيع أن يردع هؤلاء المتهجمين على خير الناس وقصر في أن يتخذ معهم إجراء حاسما هو موقوف بين يدي الله يوم القيامة انا لو كان بيدي الإجراء هذا وكان بيدي عقوبتهم لادبتهم تاديبا يتحدث به الأجيال بعد ذلك ليس انتقاما لنفسي انما صيانة على الأقل لصح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واحد من هؤلاء لو كان هناك صديق لابيه أجل أصدقاء أبيه ابوه كان حطه في عينه من جوه وواحد تكلم في صاحب ابيه لكتب المقالات ليل نهار يذب عن صاحب ابيه حتى لو بالكذب ويقدح في الطرف الآخر حتى لو كان محقا وهؤلاء ليسوا أصحاب أبائنا هؤلاء أصحاب نبينا الذي هو عندنا أغلى من سواد عيوننا عشان كذا لما بقولنا نقرأ في كتب الزهد وهذه الكتب عشان تطلعوا على حقيقة ما فعل الصحابة وما قالوا هؤلاء هم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر ثلاث قرون وشك بعض الرواة في القرن الرابع نعم يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وعبد الرزاق هذا له كتاب المصنف ده مطبوع في 11 مجلدة وهو من أمتع الكتب وأفضلها وأكثرها يعني أدلة فيما تعلق بآثار الصحابة في الفقه في الفقه وهي طبعا الجزء الأخير خالص كتاب الجامع لمعمر برضه ده مليان كلام جميل قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم قال ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فاعتقه طبعا ليه لأن اللعنة لعن المعين ممنوع لا يحل لك أن تلعن رجلا معينا تقول لعنة الله على فلان ابن فلان إنما ممكن تلعن الجنس أو تلعن العموم دون أن تخص ملعونا بعينه لدائما اعتقاد اهل السنه والجماعة ها من اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا نلعن معينا إنما إذا متأكد تلعن الجنس الجنس زي إيه مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء اللي هو كسيات عاريات رؤسون كاسمة البخت المائلة قال إلعنوهن فإنهن ملعونات طيب أنا آجي جنب واحدة متبرجة وقل لها لعنك الله لا هذا لا يجوز هي عاصية نعم لكن اللعن معناه الطرد من الرحمة وأنت لا تدري بما يختم لهذه المتبرجه يا ما نساء كن متبرجات ويا ما نساء كن ساقطات في قعر الفاحشة ثم تاب الله عز وجل عليهن ربما واحده من النساء دول او واحد من الرجال دول اللي هم فعلوا الفاحشه بس احنا بنتكلم في النساء عشان عنوهن فانهن ملعونات ممكن تسبق اجل العلماء مفيش حد عارف دي ممكن تتوب توبه نصوحه تضع الذنب في امام عينها وهي تخشاه وكل يوم عملة تشتغل وتجد في العمل عشان تتوب عشان يغفر له هذا الذنب فلا تزال كل يوم في ازدياد في ازدياد في ازدياد حتى تلقى الله عز وجل في ازدياد ما فيش حد عارف فانت لما تيجي تلعن واحده متبرجة او واحده عاصية تلعنها بعينها انت الخواتيم ليست بيدك الخواتيم بيد الله فقد يجتبيها الله عز وجل قد يتوب عليها انت ما تعرفش وممكن هذا اللاعن يضل هو اللي يضل ويموت على الضلال يموت على الفسق يموت على الكفر يموت على أي حاجة يموت على المعصية حتى وهو يفعلها عشان كده ما ينفعش حد يلعن معين طيب لما لأي واحدة متبرجة مثلا واحد عايز يطبق الحديث آه ممكن يقول لعن الله المتبرجات بس كده ما هو ده منصوص الحديث العنوهن انهن ملعونات لكن ما اقولش لعنه الله على فلانة او اروح لها واروح لها لعنه الله عليك كل هذا ايه ممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر اي شارب فلم يسلط اللعنة على معين ولعن الله الواصله والموصول ولعن الله الواشمه والموتشمه ولعن الله من آوى محدثا ونلعن الله من غير منار الارض ولعن الله من انتسب الى غير موالي اه نلعن اه نلعن من فعل هذا هكذا على العموم لكن لا نلعن على التعيين الا من عينه الله ورسوله ومن توقف عن لعن هؤلاء او عن تكفير هؤلاء يصير مثلهم اذا كان عاقلا واذا كان يعلم ان هذا الخطاب من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فليجي يقول مثلا انني لا العن ولا اكفر ابا لهب ده يبقى كافر زاي على طول لان النص قطعي قطعي الثبوت قطعي الدلاله الذين لعنهم النبي عليه الصلاه والسلام وكفرهم كابي جهل وعده بن ربيع شيبه ابن ربيع وولا الصناديد. نحن نقطع ان هؤلاء كفرت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم باسمائهم طيب انا عندي عندي الى هذا الضابط الذي ذكرته ابن عمر رضي الله عنه ما لعن خادما قط الا مره واحده لعن فيها خادما فاعتقه كفاره لعنه ده الكلام اللي هو بيقولهن سالم مولى عبد الله ابن عمر وفي صحيح مسلم ايضا ان عبد الله ابن عمر لطم خادما او ضرب خادما له فتناولت ابنة من على الارض وقال مالي فيه من الاجر مثل هذه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكا او ضربته او ضربه فكفارته عتقه يقول مالي فيه مثل هذه من الاجر ليه يريد ان يقول انا لا استوي في الاجر مع من تبرع فاعتق مملوكه تبرعا دا ياخد اجر انما لانني لطمته فدي كفاره لما فعلت كفاره يعني ملكش اجر كفانا الذنب يقع من عليك هذه معنى قول ابن عمر ان انا ليس لي فيه من الأجر مثل هذا وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا خلفي يقول اعلم أبا مسعود قال فلم أفهم الصوت من شدة الغضب أعرفش يميز من المتكلم شدة غضبه قال فالتفتت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه قلت يا رسول الله هو عتير هو حر لوجه الله قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو قال للفحتك النار ويروي سالم أيضا أن أباه أراد أن يلعن خادما أيضا قال اللهم ملع ولم يكمل وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها وايضا قال رجل لابن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم فغضب وقال إني لاحسبك عراقيا وما يدريك علام اغلق بابي سبحان الله هذا الرجل يقول لابن عمر يعني لا يزال الناس بخير ما ابقاك الله لهم فينكر عليه ابن عمر انكارا شديدا وهو يقول له وما يدريك على ما اغلق بابي وانت عارف لما انا ببقى الواحد بعمل ايه اه ممكن انسان يطلع الى الناس ويتجمل بانسان فاضل بانسان عاقل وينطق او يتحدر الدر من بين شفتيه في الكلام لكنه غشوم ظلوم اذا دخل بيته يجلس الواقف ويتطجع الجالس والبيت كله يخرص في بعض الناس كده عندها يعني غلظة في التعامل غلظة في الكبد يطلع بره تلاقيه زي النسيم دايما ضحوك وبشوش وما فيش اطلاق لأي مشاكل يدخل البيت المرأة اللي عارفة تكلمه والعيال خايفين منه ومش حد عارف يقول ثلاث كلمات ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي بيطلع للناس يتجمل بره وجوه الله مستعان وفي بعض الناس يبقى بره تمام وكويس وزي الفل وأول ما يدخل إيه فالعبس الباب يبارز الله بالعظائم كالحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا رجالا من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات كامثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله لعلنا لا نكون منهم ونحن لا ندري أو ونحن لا نعلم قال أما إنهم من إخوانكم يأخذون من الليل ما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث مرعب يأتي بجبال كجبال اتهامه حسنات كلها تروح تصير هباء منصورة ليه طب دول بيقوموا الليل يأخذون من الليل ما تأخذون وبرا ما شاء الله أين لماذا ضاعت حسنتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يبقى اي انسان عليه ان يصلح سريرته لان اي بني ادم له سريره يظهرها الله على وجهه وان بالغ في اخفائها تلاقيه ممقوت من, من القلوب ما عملش حاجه في الناس بس مكروه يا اخي الناس ما بتحبوش على وشه أتيل بينك وبينه جفوه مع انه صوام قوام يا اخي اسمع القران يعيط وهو واقف في الصف يبقى هيجيب لنا صداع من كتر النهناها بتاعته ومع ذلك يا اخي تلاقي مفيش حد بيحبه برضه مع انه لا بيذي حد ولا بيشتم حد ولا الكلام ده الله الله في السرائر مهما بالغ المرء في إخفاء السريرة، تنطق على الوجه. الوجه زي المراية. فعشان كذا كان عبد الله بن عمر ينكر لما يقول له هذا الرجل لا زال الناس بخير ما بقيت لهم؟ قال إني لا عراقيا. يعني قد تلقي القول جزافا. وطبعا رأي ابن عمر في أهل العراق كان معروفا آنذاك. وما يدريك على ما أغلق بابي نسأل الله عز وجل أن يصلح سرائرنا وإياكم ويعني بقي على وقت البرنامج قليلا قليل فان شاء الله نتلقى بعض الأسئلة نعم عليكم. السلام عليكم في في اتصالات جاهزة عين سمعلك طيب تفضل نعم سمعلك وعليكم السلام والرحمة إيه أيها الشيخ نعم إيه هلاك أنا مخطوبة يعني يعني يعني ملتزم يعني يحسن على خير بسهل الله يعني بعد ما اخترته كده يعني يعني حاسنه هو بيفضل يقول صاد الجامعة يعني صاد مؤكدة وكده يعني هو كما أنا عايزنا يكمل في الجامعة أنا فكوري الدرع لهم وهو عايزنا يكمل يعني يقول يعني ان هو كده عشان يعني أحب العلم وطلب العلم وكده بس فرحة صن يعني مش وسيلة يعني ان أنا يعني حسن حب العلم ان أنا أروش الجامعة وأختارطه كده يعني يعني في معاص يعني يعني ما تخبر على فضلاتكم يعني في السيامة يعني وكذا فمش عارف يعني أنا كده لو سبت مثلا كده يعني ظلم لي يعني أو ده مش عوض يعني ده ما يعني توصودي يعني لو أنت قبلتيه عليك ذنب يعني اه طيب نعم نعم عليكم السلام عليكم عمد الله ازاك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام في الله وبركاته يا شيخ ابو أصحاب الله يحفظك والله إنك الأحاب وأهل الأرض إليك الله يحفظك بارك الله فيك يا شيخ الله يزاك خيرنا نعن بسؤالين السؤال الأول إحنا عندنا مستودع سراميك وعندنا معرض سراميك ألو نعم معاك سمعت وعندنا معرض سراميك وبيجينا زبون بيشتري مننا عينات وساعت بنحصلها في المستودع بتاعنا وساعت بنشتريها ثاني من مستودعات ثانية أم يعني ما بنمتلكش جميع البضائع اللي موجودة عندنا في المعرض اه واضح كده يا شيخ نعم نعم طيب بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك دلوقتي بالنسبه يعني ازاي العبد يوفق بيه ان ما يكونش مجاهر بالسوق يعني كله متمعف الا المجاهرون وازاي الواحد يوفق ان ما يكونش يخلو معاصي الله وينتهكها طيب يعني ايه السؤال ما هو السؤال مش باين يعني حضرتك الوقت الواحد داي... يعني الانسان دايما بي... يعني في معصية بيعملها بيفعلها ودايما المعصية بيخبيها عن الناس مم. طيب يعني ازاي وفى بين الاثنين اللي هو يعني فعل المعصية قدام الناس بيكون من ال... من المجاهر بالمعصية ويدكل داحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله ماتي معطى الى المجاهرون مم. ولو اختلق وعمل المعصية وما بيناش للناس يعني جعل الله سبحانه وتعالى قهوى المزرين عليه طيب. يعني حضرتك فريد توضح الحديثين مم. نعم السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته الشيخ. الله يحفظك آه عندي ثلاثة صلة سأترحم سريعا إن شاء الله فضل. السؤال الأول الحديث اللي هو من بكر وابتكر وغسل واختسل إلى آخره كيف يستفيد العازب منه اللي لم يكن متزوج والمرأة إذا لم تطلع إلى المسجد فال... كيف توجر على هذا الحديث وفضل هذا الحديث السؤال الثاني بالنسبه للصلاه في المسجد الحرام هي ب ألف الف هل لابد من استحضار النية في الاجر حتى ينول المصلي هذا الاجر امم واخيرا كنا عايزين نعرف لحضرتك افضل ما نقراه في السيرة والحديث والفقه والعقيده والتفسير وجزاك الله عن خير بارك الله فيك نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شخصي. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك ويحفظك كشيء. الله يحفظك وإياك. والله أريد أسألك بس عن كيفية التسبيح على الأصابع وهل تجوز على اليدين أم على اليد واحدة فقط؟ التسبيح على الأصابع؟ أيوة. أمم. كما علمتنا التسبيح الشرف في, في الصلاة بالإصبع فنريد أن نرى التسبيح من يدك من حفظ يعني. عايز على شوف يعني طريق طريقة التسبيح على الأصابع يعني؟ أيوة. وهل تجوز على اليدين أم على اليدين لومة فقط؟ أمم، فجزاكم الله خير. بارك الله فيه. ثمنا. والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. زين الشيخ أبو صلاح. الله يحفظك. ربنا يجمعنا ويوفقنا إن شاء يو الله. الحديث اللي, يو. اللي هو عبد الله ب... <تصفيق> علي بن القاعد لما دخل على المأمون. أه. طيب علي بن جاعد المأمون ساعد دخل ما, سلمش ما صفحش باليد عشان كده محدش قاب احنا بنبقى في المدرسة قاعدين في قط المدير ممكن يخش الموجه فبنضطر نقوم نسلم عليه قاعدوا مكاننا كده يعني م. الأمر ده في شيء ممكن اي حد تاني زائد مثلا بيخش الواحد بيقوم عشان يقعدوا مكانه يعني هل ينطبق عليه النهي اللي حضرتك سلف منه تعال سؤال صغير تاني مجموعة مجموعه شباب بنبقى يعني احنا في البلد هنا بن بعد ما بنصلي العيد بنجتمع نفطر عند واحد معين هم. ممكن النهارده العيد ده عند واحد العيد الثاني عند واحد تاني اا واللي بقى وهكذا بنبقى حوالي ما يكبر من حوالي عشرين واحد يعني شباب اخوه هم. في الله يعني هل ده في شيء بدع أو حاجة؟ نعم وظلك الله وكل خير. الله يحفظك. ناسي. الشيخ. مم. نعم. الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم سلام الله. الحمد لله الحمد لله أنا منش منش مصدق منش أنا تكلمك من زيد مستحيل مصدق. الشيخ أنا عندي سؤال سؤال محيرني كثيراً. <تصفيق> الله فا. سؤال محيرني كثيرا تفضل انا كنت, كنت كنت كنت عندي متجر دكان ابيع فيه منذ سبع سنوات من سنة 2000 ابيع فيه ملابس مختلطه ملابس ليس فيها متدرجه و و وطويله وقصيره واحذيه ومقاطف والبيسكات النسائيه مختلطه فيها, فيها كل فيها كل شيء من سبع سنوات. في ذاك الحين ما كنت لا أصلي، ما كنت نصلي وما ما ما ما, ما, ما, ما كنت نصلي ما بعد أربع بعد في 2004 بعد أربع سنوات بديت نصلي صلاة لا صلاة عادية صلاة هكذا صلاة ما ما مش منذ من اللي فتحت القناة هري تاع الناس مع سنه سنه ونصف نتبع القناه هري بزاف نتبع فيها بزاف بزاف هي خلقت لي الايمان بزاف وحولت أول حية حولت بلي وليت نصلي في وقت كنظن نقوم الليل ندير بزاف ونحملات بدات تغيرت تغيرت كليا كان هي تدريجيا كليا وفي في رمضان هذا الماضي هذا اول حاجه انقطعت هذه التجاره ودرت تجاره قد انقطعت التجاره هذه قطعت لي عين هذه التجاره هذه عندي شكوك فيها وفي التجاره بديت درت تجاره تاعي كان نطلع هذه اللي تنيكسات هذه كي تصرفت فيها الاموال من هذه كي كنجي على الاموال اللي كنت اللي عندي السبنوس بس من كنت في قلبي النساء فيها المليحه وفيها فيها المحتشمه فيها مختلطه كان عندي دكان في وسط البلد وكنبيع مو مختلطه فيها المستشمه فيها المتبرجه فيها المعاطف فيها فيها, فيها الحقائب فيها كل شيء هي دوك بعد اللي حكمتها الأموال اللي رأي عندي موضو سبع سبع سبع سبع سبع باتلي التازنت وعرفت باللي وقل ورني صليم لي ورني صلي في الوقت ننضي عشرة في وقتها ورني منذ ما تحسنت حاجة تحسنت لأحسنت لأحسن هني حوث ان تقصي سؤال سؤال سؤال غي حكم الأموال اللي عندي في ديس العسلوات هذا ممكن ش... عندي شكوك فيها من ألبسها ممكن ان أنا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هاك واحد يقول, يقول هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من أموال هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون المهم المهم يكون هناك من يكون فيها ما يكون ما من يكون هناك من هناك من هناك فهمت اخونا يبدو من المغرب او الجزائر او تونس يعني نعم الجزائر طيب لا اعتقد ما الوقت خلاص طيب نجاوب بقى على الاسئلة دي الاخت بتسأل عن بتقول انها مخطوبة وملتزمة ويعني الخطيبها يعني له بعض الاراء اللي بيقول فيها ان الجماعة سنة مؤكدة يعني ليست واجبة ويعني لا يرى بأسا ان تكمل تعليمها وحاجة زي كده ما في الكليات المختلطة من المحاذير الشرعية والكلام ده فهي كأنها خايفة ان التزامه ما يكونش صحيح وان يكون عنده رخاة وكده وليس عنده غيرة على اهله او الدنيا عنده مياعة ما فيش حدود يعني في المسألة دي فنعزاقول الحقيقة إني العلامتان دول اللتان إذا قرأتهما الأخت ليست, ليست كافيتين في إننا أرفض هذا الخطيب أو إننا أحكم عليه لي لإن إذا كنا حنقول إن هو يعني رجل من العوام ليس له نظر في العلوم الشرعية ولا الأديان ولا الكلام ده ما القول بأن الجماعة سنة وكذا قال به جمع من أهل علم. لا باس بهم يعني وان كان الصحيح الوجوب لكن على الأقل هو خلي قلد واحدا من هؤلاء او استفت مفتيا فكان يرى ان الجماعه سنة مؤكدة أو الكلام دهوت فأفتاء فانا عايز اقول هذا ليس بكافل مساله الإكمال التعليم طيب لما انت يعني شايفه ان التعليم والجامعه والكلام ده ايه اللي بيخليك تروحي اصلا يعني انت من نفسك كده طب ما مش ملتزمه يعني تعملت تبص عليه وتقولي هو ما انكرش عليا طب حتى هو لو انكر ده هو لسه مكتوب بالألم الرصاص ده لسه خطيب يدوب اذا قال بما ياخد البالانس المحترم ويطلع برا الخط فهو ملوش عليك لا سلطان ولا عليه اي حاجة فانت اللي الان ما زلت بتروحي طب ما ده علامة عدم, علامة عدم التزام حتى بنفسي من قياسك يعني فانا مش شايف الحقيقة ان ده يعني ايه لوحده كافي الا اذا انضم اليه اشياء اخرى عشان كده أنا شايف ان السؤال ده نصيحة أكثر منه فتوى يعني أنا ما داشت أقوله يجوز لا يجوز ما عنديش معطيات حقيقية واضحة أقدر إيه أقدر أنتكي عليها في الفتوى فعشان كده يعني إذا كان الأخت لها يعني كلام أكثر ممكن تقوله معطيات أكثر بحيث سورة تتضح لي أقدر أقول آه والله ده فيما أظن فيما أظن ولا طبعا لا أجزم على عليه لكن اقول فيما اظن القرائم بتقول ان هو اا او لا او نص نص او كده فالاخت ان شاء الله اكتريه يعني بالنسبة ليه الاخ اللي بقول انه عنده مستودع سيراميك وبيمتلك برضو معرض سيراميك وما بيكونش عنده كل البضاعة بيجي الزبون عشان يشتري بقول له انا عايز من هذا المعروض بيقول له موجود عندي اما بيستجلبه ويحضره الى مخازنه والكلام ده هذا لا شيء فيه طالما إن هو في حال البيع يكون ممتلكا للسلعة ويكون حائزا لها في الحالة الذي يبيع لا, لا شيء في ذلك إنما يبيع من أرض المصنع يبيع الكلام ده وكل هذا لا يجوز حتى يمتلك السلعة امتلاكا حقيقيا بيتكلم عن مسألة الجهر بالمعصية والاستطار بها يعني هو كأن لا نفهمته يعني وأرجو أن أكون فهمته عنه فهما صحيحا عايز يقول يعني ان طيب يعني الإنسان إذا دخل في الجحر في بيته يعني أو خلف باب أو الكلام ده وأسر بالمعصية مطلوب منه يطلع يفضح نفسه علشان ما يبقاش يعني إيه أسر بالمعصية وطلع عمل زوّق نفسه والكلام ده طبعا لا ده المطلوب خالص الأصل أن المرأة إذا عصى الله تبارك وتعالى وستراه الله عز وجل فلا يحل له أبدا أن يظهر ما ستره الله منصوص الحديث واضح منصوص الحديث واضح كل أمة يدخلون الجنة إلا المجاهرين أو المجاهرون كلاهما قالوا من المجاهرون يا رسول الله قال الذين هتكوا ستر الله فباتوا يهتكون ستر الله فأصبح حدوم يقول يا فلان إنه فعلت كذا وكذا البارحة فبات الله عز وجل يستره ثم إذا هو يفضح نفسه ويكشف ستر الله عز وجل عليه ده لي لأنه ما عندهش حياء هذا المأدب لي ما عندهش حياء ربنا ستره وهو طالع يفضح نفسه هذا ليس عنده حياء ونحن لسه بنقول من شوية الإيمان والحياء قرينان إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر لكن المقصود بالـ بالـ بالأدب بهذا الحديث حديث ثوبان وغيره يا قول الله عزوجل أتأمرون الناس بلبرة أنسون أنفسكم وأنتم تبتون كتاب فلا تعقلون أيه الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وما جرى ما جرى من هذه النصوص فهذا معناه إن أن يكف العبد عن الفعل وإلا سيصاب بقارع مش معناه إنه يطلع يجاهر لا دول مسألتين الآيات دي مطلوب من العبد أن يكف إذا سمع يكف وإلا لو افترضنا جدلا أن رجل أن يفعل معصية ما في السر كأن يدخن مثلا والتدخين حرام فهو الراجل يعني لمم نفسه وبيدخل بقى إيه في البيت يدخن وفتاعه الكلام دهوته وإذا طلع يطلع متعطر وحيط زي كده وما فيش حد ابدا شاف سجارة بقه فلا واحد بيدخن بره طب ينكر عليه ولا لا ماهده الرجل اللي بيدخن ده ارتكب جريمتين الجريمة الأولى التدخين انه حرام الجريمة الثانيه أنه بارز العصيانة وبارز خلق الله يعني لم يستحي لا من الله ولا من خلق الله إبدا دي اسمها معصيه جهريه جاهر بالمعصية طبعا الجاهر بالمعصية غير المسر العبد إذا سر بالمعصية ما بيضرش إلى نفسه العبد إذا جاهر بالمعصية ممكن يضر المجتمع كما قالت تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الذين راوا الايه الظلمه راوا المنكر فسكتوا تصيبهم أيضا الجار المعصيه نذير شؤم على المجتمع إنما طول ما البني ادم مسير بالمعصيه ما يضرش غير نفسه فلو إن بني آدم بيشرب الدخان ويطلع بره لقى واحد بيشرب دخان يا ترى ينكر عليه ولا ما ينكرش هو ساعتي يقول لك تأمرون الناس بالبر تنسون وتنسون أنفسكم أنا مش ممكن أكون أنا بدخن جوه وأطلع انكر برا فيوم يحمله ذلك على الإيه؟ على السكوت وهذا منكر آخر لأنك إذا عملت حاجتين فعلت المنكر وتركت انكر المنكر غير لما تنكر تعمل حاجة من الاتنين بتفعل المنكر لكن ينبغي أن تنكر المنكر وطبعاً مش هتقدر تنكر المنكر وانت بتعمله جهاراً نهاراً لما انت لسه بتدخن وتقول له يا اخي طف السجارة يقول لك يا اخي ثم تقول لنفسك لكن لو انت بتدخن جوه وده ما يعرفك شيء ممكن تجرع على انك انت تقول له ايه على ان تقول له اتخن الله او انه لا يجوز لك ان تدخن ممكن يعني يدركك الحياء وبينك وان تقول انا عمال اقول للناس تقول الله لا تدخن وانا عمال ادخن طب على دمي بقى وبطل تدخين فيقوم يحملك هذا على إيه؟ النفس اللواء ما بقى يحملك على أنك أنت تفضل تقنب في نفسك تقنب لحد ما تترك إيه؟ التدخين التدخين ده يعني أنا بقوله كشريحة يعني ولذلك الشافعي يقول وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة يعني ما تحبش اللي بيعمل المعاصي أنت بتعملها ما بتكره نفسك ولكن بتغلب على أمرك وتلاقي نفسك من ساق إلى المعصية كأنك مسحوب مسحور ما انتش عارف ليه رايح ليه بعد ما تفعل نصابه تفيق ويبتدي بقى ايه يعني يدخل في دوامة الندم لحد ما الندم يخف في ومعامل المعصية تاني فسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك لكن كلام الأخ او فهمي لمسألة أرجع أن يكون اتضح سؤاله بجوابي هذا طيب نخليه سؤال طيب الأخ... الأخ اللي بيسأل بقول من بكر وابتكر وغسل وغتسل ومشهل ومركب ودهنا من الإمام حديث أوس ابن أبي أوس إزاي الشاب العزب يقدر يعمل حيزا كده يعمل المتاح يعمل المتاح منه وكذلك المرأة تعمل المتاحة المتاح من الحديث يعني إذا كان في مقدورك إذا كان ليس في مقدورك أن تفعل على شيئا من هذه الأشياء خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويعني بيسأل سائل بقى هل الاستحضار الصلاة يعني الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف هل لابد أن يكون مستحدد إن الصلاة دي بمئة ألف هذا ليس بشرط لا سيما إذا كان عارفا أن قبل ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه هو داخل مهدي مهدي اللي احنا نسميها بقى ايه المسامة النية قال هو راح يصلي في مسجد الحرام وعارف ان الصلاة في المسجد الحرام بيسوه مئة ألف ده زي اللي راح يصلي عموما هل لازم بقى هو قبل ما يطلع من البيت يقول انا ناوي بقى دلوقتي انزل اصلي العصر طب ما انت لما سمعت الاذان ودخلت عشان تتوضع وحتنزل من غير ما تتكلم كل دي دي كلها اسمها النية النية هي القصد نعم بالنسبة لكتب السيرة والفقه والحديث حيا يعني إذا كنا هنتكلم عن بالنسبة للمبتدئين هنقول السيرة برضو في الرحيق المختوم كتاب لا بأس به جيد يعني في السيرة في الحديث نأخذ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمة الله برضو اسلوبه سهل وجميل الفقه ناخذ كتاب منار السبيل برضو جيد ومنار السبيل بالذات عشان الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج حديث هذا الكتاب في كتاب إيرواء الغليل يبقى بدل ما تقعد تدور على الحديد ده صحيح ولا لا الكلام عندك ايه احكام الشيخ الالباني واظن في طب خرجت اظن السنفات او اللي قبليه مجلدات المحقق حط ايه تخريجات الشيخ الالباني او احكام الشيخ الالباني رحمه الله على على يعني حاشيه الكتاب طبعا دي هتبقى ممتازة جدا ليه لان الادله كلها متخرجة وانت عارف الاصل انك انت لا تبادر العامل بدلي من الادله الا اذا كان صحيحا في العقيدة خد كتاب القول المفيد جيد لا بأس به في شرح كتاب التوحيد والتفسير بتاخد كتاب السعدي برضو كتاب مختصر ومفيد وكتاب الشيخ وبكر الجزائري ايسر التفسير ايضا لا بأس به وهناك تفسير جميل جدا خفيف ولطيف اللي هو كتاب محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي كتاب ظريف يعني انت تقرأ وتحس انك انت مستمتع بها نعم التسبيح على أصابع اليد اليمنى ولا اليدين الصحيح على اليد اليمنى اليد اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما في سن أبي داود ومحمد محمد ابن قدام شيخ ابي داود الذي قال ابو داود إنه تفرد به وأثقة وتنبيه أبي داود على تفرد محمد ابن قدام ليس تضعيفا للحديث كما ظن بعض الأفاضل. علي ابن الجا... علي بن جعد والمؤمون والقيام للداخل والكلام ده طبعا هو إذا يعني القيام للداخل مجرد قيام هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالدليل الصريح لكن أن, أن أنت تقوم وتمشي خطوات بقى عشان تستقبله أو علشان تقعده أو الكلام ده فهذا لبأس به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها وإذا يعني لم تقم حدث بقى منكر أكبر من هذا والكلام ده واتفاء العلماء لهم تفصيل زي شرط الإسلام ابن تيمية وزي النووي وغيرهم من أهل العلم أنهم يرون أنه لا بأس بذلك إذا كان هيحصل إيه إشكال رجل بقى يعني من اللي هو نص الكبار قوي اللي مفيش فيش حد أمله يعمل مشكلة ويعمل منكر أكبر من هذا المنكر الذي ستفعله أنت والكلام ده هم يعني يرون أن دفع المضرة الأعلى بارتكاب الأدنى هذا هو الموافق لأصول الشريعة نعم الأخ اللي بقول بقى يعني أن احنا بنجتمع في يوم العيد عند واحد عشرين واحد ولا بتاع الله يكون فعونه ده عايز عيجل ده عشان يأكلكم عشرين واحد يجتمعوا في يفطروا بقى بعد ما يطلعوا من الصلاة والكلام ده هل ده بدعة لا ليس فيه شيء هذا ليس ببدعة أما بالنسبة لي سؤال الأخ الجزائري اللي سؤال طويل الذي مختصر انه كان يعني شغال قبل كده في تجارة ملابس واكسسورات وحاجة كده للمتبرجات وغير المتبرجات والكلام ده المهم انه هو ايه يعني جمع اموالا من هذه البضاعة المختلطة يعني وبدأ يعني بعد ما يعني بدأ يصلي شيئا فشيئا بدأ الايه الدين يعني يحمو في قلبه ويشعر بلذة الالتزام فغير التجارة دي كلها وعندين بدأ إيمال التجارة أخرى فهو يعني الناس بقى اللي حوليه شك في الأموال ناس يقول ناس الأموال حرام لا تنتفع بها وناس يقول لك آه وناس يقول لك نص لصف فهو محتار في مسألة هذه الأموال ما يعني, ما يعني الموقف منها نقول يعني أن العبد إذا أقدم على فعل شيء وهو لا يعلم حكمه ولا يعلم أنه حرام أو الكلام دهوت فهذا له أن ينتفع بهذا لكن إذا كان يعلم حتى لو لم يكن ملتزما إذا كان يعلم أن ده حرام وأن هذا لا يجوز والكلام دهوت ده فهو لا بأس أن ينتفع بالمال ولكن يقدر الجزء اللي تخمينا يعني أو بالتقريب الجزء اللي الحرام اللي النساء كانوا ياخدوه يتبرجوا به والكلام دهوت ده يقدره مثلا بأد كده ويحاول إن هو يخرج هذا المال شيئا فشيئا كنوع من تطهير المال وبعدين سؤال جنة من أخونا حمدي المخرج عشان أخونا عبد الحمدي النهاردة مريض شفاق الله وعفاه وأخونا عبد حمدي ما يتخيرش عنه جزاو الله خيرا باعت لي سؤال بقى بيقول لي هل في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء نعم من سوء الأدب مع الله في الدعاء أن يتعدى المرء في الدعاء وتعدي المرء في الدعاء أن يقوله دعوت الله فلم يستجب لي اللي هو إيه إنه سيكون وإنه سيجيء أقوام من هذه الأمة يعتدون في الدعاء هذا اسم الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الدعاء أنه يقول دعوت الله فلم يستجب لي أو إن هو يستخدم الألفاظ السوقية وهو يخاطب الله تبارك وتعالى يعني أنا يعني لسه سبحان الله لسه واحد بيحكي من كام يوم كده ان في واحد وبيقولها على سبيل يعني ايه انك انت خليك ما تعقدش الدنيا هو عايز يقول كده ما تعقدش الدنيا امشي كده خليك الاستك خليك اكس اكس يعني ما تبقاش كده يعني يعني ايه لما تلاقي واحد بيخاطب ربنا مثلا حتى لو باللفظ غير اللفز خارج او لفز غير صحيح المهم نيته المهم ايه نيته والحكاية بمناسبة المسألة بمناسبة المسألة ايه الحكاية بقى أهل في واحد طلع رايح بلد من البلدان أظن رايح سكندرية ولا حاجة هو رجل عامي على قده يعني فالمهم يعني ايه بيبص لقى اللي بيفتش على المحفظة لقى المحفظة ضايعة والمحفظة كان فيها فابتع عشر جنيه أيام زمان بقى سنة 1930 ولا حاجة ولا الكلام ده يعني كانت تسوي عشر تليف جنيه النهاردة فلما كده أعد على الرصيف وقاعد يقول لي ربنا طب العيال اقدر عليهم والكسوة اقدر ما جيبهاش طب لكن اروح ازاي كده يعني هو بالطريقة اروح ازاي فبيقول لي هين المهمة بتلافت لقل المحفظة جنبيه وكان هو يعني راجل حويط شوية فبرم العشر جنيه كده وقام حطيت تفروكن من المحفظة الحرام فتح كده ملقاش حاجة امرامل ايه المحفظه هو جراح للركن ده ام لقى الايه 10 جنيه زي ما هي ام رافع ايه بصر السماء كده قال له يا ربي ايه ده كابوسه فبيقول يعني ما تمدقش معاه لما يقول ايه ده كابوسه مش مشكله ها هو يقصد يعني يحمد ربنا يقصد إيه يحمد ربنا إحنا بنقول هذا الكلام غير صحيح فيما يتعلق بالله جل ثناؤه حافظ جدا جدا على الفاظك ما فيش حد يتكلم على راحته هو بيكلم ربنا في الفاظ شرعية آه لما يكون واحد جاهل أنا ممكن أقوله غلط لكن أنا ما جيش أنا كإنسان منظر وإنسان بيتكلم وإنسان بيحاضر وأقول ما الشهاله لا دي حاجة ودي حاجة هناك فرق أنا لو سمعتها منه أنا مش أكفره لكن اقول له ايه قال له لا لا تستخدم هذه الالفاظ الشرعيه لان مفيش حد حاجة اسمها ايه ده كابوس مش حاجه اسمها اقبل يد الله والكلام ده كان ده ما ينفعش يتقال في حق الله تبارك وتعالى في حق الله عز وجل في ألفاظ العوام انا اعذرهم قال حد ما نعلمهم اذا سمعنا لفظ غلط ولا حاجه نقول لهم هذا الكلام لا يجوز المفروض تقول كذا وكذا, وكذا وكذا لكن انا ببقاش انا منظر وانا اللي عمل اسلك المواضيع الكلام ده كله كلام لا يجوز كذلك في حق الرسل صلواته الله وسلامه عليهم وكذلك في حق الملائكة صارت إحنا وإحنا بنتكلم لابد أن نحافظ على الألفاظ الشرعية أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع أنبياء الله عز وجل ومع ملائكة الله سبحانه وتعالى ومع سائر بني آدم والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نبي الحب إلى. الصيف ان احنا نقرب ولدنا من ربنا شوية تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائفة الرحمن والوهاد يطير شعور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 لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقرين